Hayatı dünya kmeta rihipin, فيها cir acabat harz qoumin zlmin, anfus hem, fa ahlaket, vma zlma وَلَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَادُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ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 وَإِذَا دَقُّوكُمْ طَالُ آمَنَّا وَإِذَا خَلَعَ الضُّرُّ عَلَيْكُمْ أَلَمْ تَعْمَلُوا مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لَا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيطا